إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عهالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضل فلا ذادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله.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 وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن دين الإسلام كما هو دين عقيدة وأحكام فهو أيضا دين أدب وأخلاق وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم كي يتمم مكالم الأخلاق وصالحها كي يتمم مكارم الأخلاق وصارعها من هذه الآداء والأخلاق الحميدة أدب الاستئذان أدب الاستئذان وكيفية الدخول في بيوت الغير وكيفية قرع الأبواب فصلت هذه الأحكام كلها وبينت في الكتاب والسنة الصحيحة ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن قينة قال سبحانه وتعالى في سوء النور يا أيها الذين آمنوا لا تتقلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون قوله تعالى حتى تستأنسوا بإجماع المحسرين حتى تستأمنوا وهذا الاستئذان له طريقته الشرعية وله آدابه المرضية في سنن أبي ذاهود بسنة صحيح أن رجلا من بني عاجل جاء استئذان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أأدخل فقال, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقادمه اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان قل له يقول السلام عليكم اادخل فسمع الرجل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم اادخل فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحى عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم انه قال من بلأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه من بلأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه وإذا أراد أن يستهذن فليكن عن يمين الباب أو عن يساله لأن لا يطلع على عورات الغيوت لأن هذا هو المقصود الأسمى من الاستئذان قال عبد الله بالغسر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجنه من تلقاء وجنه ولكن من ركنه الأيبر أو الأيصر من الجانب الأيبر أو الأيصر ويقول السلام عليكم السلام عليكم وجاء رجل فوقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبل باب النبي صلى الله عليه وسلم فنحاه النبي صلى الله عليه وسلم يمينا ويصان ثم قال له هكذا وهكذا فإنما الاستئذار من أجل النظر فإنما الاستئذار من أجل النظر وعليه أن يقع على باب بلطف وليل فقد قال آنس بن مالك رضي الله عنه كانت أبواب صلى الله عليه وسلم تقرأ بالأغافير كانت تقرأ بالأغافير فإن أجابه صاحب البيت أفصح عن اسمه أو كنيته ذكر اسمه أو كنيته المعروفة وليس من الأدب أن يقول أنا أنا قال عاصم بن واسد قال علي بن عاصم للواسدي رحمه الله تعالى قدمت البطرة فأتيت منزل شعبة فلقبت عليه الباب فقال من هذا فقلت أنا فقال شعبة ما لي صديق يقال له أنا ليس لي صديق يسمى أنا ثم خرج إليه فقال حتثني محمد بن الملكدر عن جاذر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لي فطرفت عليه الباب فقال من هذا فقلت أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا كأنه كره مولي هذا فإن لم يجبه صاحب الدار كرم الاستئذان ثلاثا أعاد الاستئذان ثلاث مرات فإن أذن له وإلا سليرجع راشدا مصدام ما أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الاستئذار ثلاث فإن أذن له وإلا فليرجع قال قتاله رحمه الله تعالى قوله تعالى حتى تستأنسوا هو الاستئذار ثلاث هو الاستئذار ثلاث مرات فَمَن لَّمْ يُؤذن لَهُ مَثَلٌ فَلْيَرْجِعْ أَمَّا الْأُولَى فَلْيَجْمَعِ الْحَيّ وَأَمَّا الثَّانِيَةَ فَلْيَأْخُذُ إِلَى رَبِّهِ وَأَمَّا الثَّالِثَةَ فَإِن شَاءَ أَجَلَهُ وَإِن شَاءَ رَدُّوهُ وَلَا تَقِفَنَّ عَلَىٰ مَن ظَلَمَ قَوْمٌ رَّدُّوكَ عَن بَابِهِم فَإِنَّ لِلَّذِينَ حَاجُّوا أن صاحب البيت لم يسمع جاز له أن يزيد على الثلاث أما إذا علم من صاحب البيت أنه سمع فليرجع هو أزكى له وخيرا له وأبورا فقد يكون صاحب البيت مشؤولا أو عنده من العذر ما يمنعه من الإبن له أو يكون مريضا أو يكون في صلاة أو ذكر أو مطالعة وقد فهم هذا الأدب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطبقوه وضربوا لنا أرواع الأنفلة رجل سهد في الطبقات عن ابن أبي حسين قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله عن الحديث يريد أن يسأله عن الحديث فيقال له إنه نائم ماذا يفعل ابن عباس فيضطجع إلى جانب الباب يضطجع إلى جانب الباب فيقال له يا ابن عباس ألا نوقظه فيقول لا لا توقظه فإذا خرج ذلك العالم وأراد المسجد جاءه ابن عباس فسأله دون حرج ولا إحراج وهذا بعض الصحابة كان يتمنى كله ان يقال له ارجع كان يستأذن على بيوت الصحابة ويتمنى ان يقال له ارجع قال قتادة رحمه الله قال بعض المهادرين لقد طلبت عمري كله هذه الاية فما ادركتها ان استأذن على ذهب اخواني فيقال لي ارجع فارجع وانا منتبط قال سبحانه وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم وهذا أبو عبيد الخاتم بن سلام رحمه الله تعالى يقول والله ما استأذلت قط على محدث ولا عالم كنت أنتظر يخرج إليه لا يستأذل وإنما ينتظر أمام ذات وتأول قوله تعالى ولو أنهم صرروا حتى تخرج إليهم فكان خيرا لهم والله غفور رحيم فانظروا رحمكم الله إلى هذا الأدب الرائع وإذا وإلى هذا الوقوف عند نصوص الكتاب والسنة إذا لم يكن في الدار أحد فلا يحل الظهور إلا بإذن مسبق من صاحب البيت لأن حرمة البيوت باطية حتى لو غار أصحابها وأهلها قال سبحانه فإن لم تللوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذناكم وذلك لأن فيها من التصرف في ملك الغير بغير ابنه ولا يحن للإنسان يحرم على الإنسان أن ينظر من خلل الباب من ثقب الباب ليرى ما في داخل الدار يفعل ذلك من له خيانة ووقاحة وسوء أدب فلا يفعل هذا إلا من اعتادت نفسه التلصص والفراق النظام فمن فعل ذلك فإنه يحل لأهل المنزل أن يفقع عينه وعنه هضر لا قصاص فيها ولا دية ولا عمي دليل هذا ما أخرجه البطاري والرسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً اطلع من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص يشبه المقص الكبير وجعل يتخدل ليطعن صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أيضاً أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن أحداً من الناس اطلع عليك بغير ابن فحذفته بحصوات فتقعت عينه لم يكن عليك المناح فكيف أيها المسلمون بمن يأخذ متاع جاره ويسرق أسافه ولا يباري فلا أن يسرق رجل من عشرة أبيات أهوان عليه من أن يسرق من بيت جاره كما صح عن النبي سلطانه عليه وسلم أيها الناس إن الاستئذان واجب من الواجبات وفرض من الفروض ولكن لا يشترق فيه الكلام وإنما الاستئذان هو كل إشارة أو اتفاق يفهم منه أن صاحب البيت قد أذن له بالدهول أخرج النسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان بي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من آتيه فيها وقت معين يزور فيه علي بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي بن أبي طالب فإذا أتيته استأذنته فإذا وجدته يصلي تنحنح تنحنح النبي صلى الله عليه وسلم فدقل علي بن أبي طالب وإن وجدته فارغا غير مصل أبنى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا بإنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله محده لا شريف له ولي الصالحين وأشهد أن محمد العبد هو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين من آداب الاستئذان أن أحدنا إذا استدعي من صاحب الدار إذا استدعاه صاحب الدار فإن هذا الاستدعاء هو من الإذن إذا جاء مع صاحب الدار ورسوله ومبعوثه أخرج أبو داود في صنبه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الغجل إلى الغجل إذنه مبعوذ غجل إلى الغجل يعتبر هذا إذنًا منه وإن الله سبحانه وتعالى قد رفع الحرج عن البيوت الذي ليس فيها ساكن قال سبحانه ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها مداع لكم أن يدخل البيوت التي ليس فيها أحد إذا أذن له صاحب البيت أول مرة ويدخل في ذلك المكان الذي يعد للطيوف المكان الذي يعد للطيوف الغرفة التي زعلت للطيوف بشرط أن يكون هذا الإذن مصبخا من صاحب البيت حتى لا يطلع على أحد من هذا البيت من ثماني الاستئذان أن يستأذن الرجل على محالمه من أهل بيته كأمه وأخته لأنه لا يدري ما الحال التي هن عليها سهل ابن عباس رضي الله عنهما أستأذن على أمي فقال نعم فقال ذلك السائل إني معها في البيت أنا ذالبا معنا في البيت فقال ابن عباس اجتأذن عليها أتحب أن تراها عريانة وقال ابن مسعود عليكم بالإذن على أمهاتكم وقال طاروس ما من امرأة أكره أن أرى عورتها من ذات محرم فإذا كان هذا الاستئذان مشروعا مع المحارف فإنه يجب على المرأة في البيوت أن تتحلى بالستر والعفار فبعضهم أصلحهم الله تلبس اللباساً قصيراً على محارمها وتلبس السروال الطيق وتبدي عمرتها وقد يكون من محارمها من في قلبه مرض الشهوة فيطمع فيها بل إنه لا يجزل المرأة أن تبدي من مفاتنها ولهم عن نساء محارم كالأم والأخت فلا تبدي إلا ما ظهر منها شيء من صدرها وهو مرضع القنادة وكذلك شيء من عضدها الذي هو طوق المرفق وكذلك شيء من ساتها إلى غصف الساق وما عدا ذلك فإنه غير مشروع فإلى الله المشتكى ممن تكشف ذراعيها وكتفها وعرقتها وان في البيوت مع المحارب من النساء والرجال فكم جر هذا اللباس إلى مصائب يندى منها الجبين فاعتبروا يا هم الأنصار من كمال أدب الاستئذان أتى يدخل الرجل على زوجه فجأة دون سابق إنذار بل عليه أن يسلم ويرفع قوته ويحرك عليه ويتنحنح يعني عليه أن يخبرهم بدخوله بأي حركة مفهومة قائق السادة رحمة الله إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك أي قلت السلام عليكم فسلم على أهلك فهم أحب من سلمت عليهم حتى يكون ذلك بركة عليك وعلى أهلك وقالت زينب رضي الله عنها إِنْ مُرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ كَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا جَاءَ مِنْ حَاجَةٍ فَانْتَهَى إِلَى الْبَابِ فَنِحْنَحْ حَتَّى لَا يَرَى مِنَّا لأنها ربما تكون على حال وهيئة تنفر زوجها منه قال سبحانه فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مناركة طيبة قال ابن عمر إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد لو كان حتى لو كان هذا البيت بيتك إذا لم يكن فيه أحد فقل السلام علينا وعلى رباد الله الصالحين صح هذا عن عبد الله بن عمر والأثر هذا في صحيح الجامع وثبت بالصحيحين عن جاذب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسافر إذا رجع من سفره ليلا أن يضرق أهله ليلا حتى لا يتخوّنهم حتى لا يهع عليهم في هيئة ومنظر ربما يكون هذا سببا في ذهاب الالفة وفي اتيان هذه الفرقة وهذا من ثماني الأدب أيها المسلمون وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة أول النهار فأناق بظاهرها المدينة وجلس إلى جنب المدينة وقال للصحابة انتظروا حتى تدخلوا عشاء انتظروا إلى آخر النهار حتى تمتشف الشعفة وتستحد المغيبة يعني حتى تعلم الزوجة بقدوم زوجها وتتزين له كي لا يراها في حال يقربها فيسبب ذلك نفرة بينهما إلا, إلا أن يكون قد أقضرها بموعد خدوثه من السقر أو يعلم هذا الهاتف عن وقت دخوله البيت أيها المسلمون إن الإسلام حرص حرصا شديدا على حفظ الأعرار والنظر إلى العوارات من أجل ذلك فقد أرى الله سبحانه وتعالى أن الأقارب أنفسهم أن يستأذن بعضهم على ضعف بعض. بما فيهم الخدم والأطفال الصغار الذين لم يتلقوا الحلم ويتأكد ذلك في أوقات ثلاثة الوقت الأول من قبل صلاة الحجر من قبل صلاة الحجر لأن الناس إذ ذاك يكونون نياما في فرشهم الوقت الثاني في وقت قيلولا لأن الإنسان قد يضع فيامه في تلك الحارم عهره الوقت الثالث من بعد صلاة العشاء لأنه وقت نوم وسكن جاء هذا كله مبينا في أراثل سوق النور يقول الله عز وجل يا أيها الذبين آمنوا ليستأمنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مضات من قبل صلاة الحجر وحين تضعون في فلا لاب أوراة لكم ليس عليكم ولا عليهم جناكم بعدهم أما إذا بلغ الأطفال الحلو وبلغ سن الرشد فشكمهم شكم جميع الناس من وجوب لسئ ذلك كل وقت قال سبحانه وإذا بلغ الأطفال منكم الحلو فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم وما قيل في الاستئذار في البيوت يقال كذلك بالنسبة للهاكف فإنه ينبغي أن يتصل الإنسان بغيره في وقت لا يكون هذا الإنسان في راعة ولا نور ولا يكون في حار فلا يدوث له أن يتصل بغيره في وقت عورة ومصدق يلوله حتى لا يتذي غيره ولا ينبغي أن يكفر من الاتصالات إذا لم يمتع عليه صاحبه فإنه أزكى له وأظهر والله عليم بالأحوال والأعظام ولا ينبغي أن يتصل به في وقت الصلاة لأن في ذلك إيذاء من المصدين وإذ هذا المحورة المسجد والله المستعان هذه لقويت بيننا المودة وعظمة المحبة فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه إلى الكراهية والله عز وجل عليهم بالأعذار والعوال فاللهما كما أحسنت خلقنا فحسن خلقنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم قارت للك فاتت بنا عن سبيلك اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المستطعفين في كل مكان سبحان الله اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك